سوره الزخرف سوره الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حم وال كتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وان انه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 كانوا به يستهزئون فاهلاكنا اشد منهم بطشا ومظما مثل الاولين ولا ان من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء قَدَرِيًا فَأَنشَرَ مَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ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 يَنبُون وَجَالُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا أُعْطِيَ رَحْمَنًا مَّثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَالُ الْمَلَائِكَةِ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 إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا إن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 وَجَلَهَا كلَلِمَةَ بَقِيةَ فيِي عقِبِهِ لَعَهُم يغْجعون بَلْمَتَتُهَا أُلاءِ وَآبَ أَهُم حتىَ جَ أَهُم الحَقُّ رَسُون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 كِرَ الرَّحْمَنِ نَقِيضَ لَهُ شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُعْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ تَندِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ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 رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا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 لَمَّا أَسَفُونَا تَقَمَّنَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ مِنْهُ يَنصَدُّ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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا ولا يصد عنكم الشيطان ان انه لكم عدو مبين ولم ما جاء عيسى بالب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 فَختَلَ فَ الأأَحْزَابُ مِ بَيْنِهِمْ فَوإل للَِّذينَ وَلَمُ مِن عَذا بَو مِ أَلم هلَل يَظُرُونَ إِلَّ السَّاعةَ آتَأتَهُ ضَوتَتَ وَهُمْ لا يَشرُون الأخِلَّ جُكُم تُحْبَرُن يُطافُ عَلَيْهَا بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فيها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 لقد جئناكم بالحق ولكن ما أكثركم للحق كارهون ام ابرم امرا فاننا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم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 وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم وَلَا وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ